لا مش انا اللي حد له دراعه انا اللي حب كل الناس وكل الناس شاركوا في وجع يا ريتني عامله على المكشوف وكل خيش يشيل كناع ابعت له في وشها في قد اخلاوي في قد اخلاوي مرحب بك يا فاديه سنه 24 سنة الجل وسنه الشر والدبره والافتراء انا يسطره عليك من كل اللي حوالينا يا ناخد خده لا يا نلبس بعض لامزهره ما باقيتش اخاف باقيت باروح برجل الموتي رفدي وطل صوتي عارف اميك كبروتي اللي انا ما كتمتو مفترعنا بافتري ونفسي فتن وفعي شغلة بطن كل اللي في الماضي تم في غير انا طلعته بصلي تاني مرة بنقول جابت اخطر واشرس واحد مرة وانفياته حضرته وصعباتي سرم مرة وانفياته ملع عدمي وشارع الشاب افهمه بس كلامي مرة وانفياته في ثانية بيفتح مكوده خد عدلوا تناول شبشب علشان كان عايز يسحب قلت له فوق قدامك من ما بقتش تخفشات وتشط ده عندك قرات شمال دو وما ترجعش لورا خطوه باب راحتك روح اتعارك بس هتلبس ليش في دمك قبل سمك بالك كل لا انسو فيك بدل ما تشتري سمك لك مصص فيها ايه يا عم لو تعشها عجب الحق مش شرط تدخل حرب مدرسناش جرام في مواد المدرسة بعد الجولة بكم ساعة وانا نازل اشتري ولا ايه في اللي انا عورته وكان فاتتتو جراري استهيفته على الاخر فانا هيعبيني الفاكر نطت جنب بباطعت وشك دم نزلت في عصره الحكومة وي وي مين روحوا واخدني الطرفين انا قلت فرصه عمري قتلي وانا مكاني افرقونا عن بعد بقول وحدو نطت وعدت له جري وسب واحد منهم فعصى عصنت لد قلت مش كنت معاك خدي وروح وصل لهم له. له لو شفتوا واحد فينا يسقط عقل جوا غل ومش غير لما سقط واحد عشت بطول الناس بس ولي فطريت اني اعيش بابا شابيك بياخدو ربعه اياديه وانا اخدو ايام علي اصلا انا شاب مصيبه وممشي دمغط مدفع علي ارنب انا مش جنسينا كل الحكايه انا ربي ساكره معايا وبعدنا عن عيون اتخدرت بدون علمين حكمي بألم مش آسف ليك يا أم عشان جرتك ورامل كابتل لو زقت أمي وهي جاية بتحتل أنا أملك عاجة في نفسي ما عدش في جايش كل اللي نفسه في يا بيتي كل اللي نفسه في يا زي ما قوة وللنوار أنا جوة قعد عندنا حلوه والبلكونه طراوه والعرض ساري حتى اخر الشغلانه اللي هيجي معانا هرسمه في وشه بعديها تتساوى البت بتاعتك نوتي مش بتنام غير على صوتي قالت لنا انك خوت مجم من بوسه بتعرق وتقلق بتحبني وبتعشاء وانا خاطب بنوته غيره لو عرفت اني بكلمها انا وانت وإن يعني تعلم وعم مسيره علشان لازم اصحى وهأكد لك انك شبش الفس بس بتبكره على اسفلتين تنتايا وخفيف زي التنايا <تصفيق> قلبك يجبك <تصفيق> معايا <تصفيق> بدمك واتاك تجلي كل الاشعة كدابه وهو بالساني الدبابه جايب اقولي على شرع الشامي ان شبابه كله مخوي <تصفيق> بيخافوا على بعد ما مفهمش واحد بيجلي لو فكرت تخش شاماتش بحوخ فياته اسمه بس كرن حماية ووجوده بس دعاية مين البصلت تشرب فيك انك من شرع الشامي في قلبي فياته عشان شرعه جواسه حبه وحبايبه حسن يبقى بعاليس معروف بنداجين في الدائرة موديل شرع في البلد الكامل السندباد الراجل شرع الشام بيتشرف باحمة سندبا مو الناس قلبه ميت ابن وصول انت بيفعل على طول بيقول خيسم انا جايز يلا في اي معاه اخ كبير كلمته ماشي على ايوه ناس في الدائرة الفارس حمد السنان الناس كلها بتعشقه وعلى ابس النا مقاتل والشام قدك يا مشاكل الشام بس النايطلع واي رجع تاني حضا ببادين كله دعاله انو يروح لأياله حضا ببادين واسترت العجمي حضا ببادين زاب بحاله عمر الدبتوب بيقول لو مش ماشي انا سول ام ماشي اصل بلعب في عشان انا ننفذ على الدول شعبان الدبتوب حملة سفف اخصام و الرمله بديت من الباصل تعمل باص حب اقوال مقايا كله يجي في ثواني اللول الامريكاني دايرته من البصل رجل زبت حاله حسن البعاليزي متخطر على عريكة فايق لأي نميجة حسن البعاليزي وبطلاش بل له بليه خلاص قرب يرجع والدنيا بحالاته بكره ترجع يا احمد بالي وكل الشمل هيتجمع حموك رمبو الشايشان ما تروح بس تركوم حموك رمبو للقلب الميت حموك رمبو للفم يوسف الشوب بيقول لك لو شفتوكو عدقوكو يوسف الشعجة مهوم الشام عشان جدا عنتو خالد خلف المتعامل في الشام يتسمى مقاتل كل عيابات اتعود عادي معاد اخويا خالد خلا عبدو سيسي مالوش ماليكا عبدو سنيتو نيتو ساليكا شارع الشامي ميكبش جبان الشامي على الناس حمالكا بعدك يا حظو اثر فينا وغلبنا انت يا حظو احيانا وعلينا والدنيا بعتنا جابر العراق اخونا راح في غمضي تاقيل وعلينا قلب حزين جابر العراق وحاسه بجد وحشتنا وحشنا حمدال عجيب مطرش ارده حمل الجيش اللي تارده الاسطوره حمدال عجيب متصيط انه راجل خطاء وامر صنبول ده الخطر دم شرف وقدي القمر يسلم حلم اللي شرف يا يوسف يا با دا يرده يتفر جلت وسمعته كنت دا مصطفى كنت هشرف عرضك يا يوسف وايما نلموس بابا على اخصامه بيدي جابه لو جت على الكون نفساً يا صاحباتك ناساً اسم قلبه جريب ما يهبشي وكلامه لازم يمشي عفريته راجع بقوة الراجع يا لفجع عليك اتكوت اسمه سمع عشان لتاريخ ستواصل المليخ حمش ارون شاب كوي اسمي الشاب مصطفى شقاوة متزيط لو خصمتها تتخلط مصطفى شقاوة السندال لو جت في طريقة تتورا وده تشلصي يا بطال شلصي تلقى في سندال بعد ما غاب القلب تطيب وانا في يا ديمة شحطان يا بطل خلف عديد وأنا بعد فرق وحيد عمال نص وعشني بجد ونفس المعوداني بعيني سعلا من جوا يا قاوي عالفارج سيسي في الماوي هو عم خلاص يا قاني انت غيابك ده زاني استكابهم ده ده بابا في قد دخل وده البابا أحلى قيوس في الكنس ومعانا سوالي تلمبادا مصطفى دولسيكة في الصدر Amor